قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبها يَحْمَدُ شَمْسَها وَلا يَخافُ عقباها